كذبت قبلهم قوم لوحين والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوه به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حفظت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أن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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهن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 قالوا ربنا أمتن نسنتين وأحييت نسنتين وأحييت نسنتين فعترفنا بدنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا رعياه الله وحده كفرتم وإيه يشرك فيه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأقيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتها وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد؟ وقال موسى إني عزت بربي وربكم إني عزت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من ألف عون يكتم إيمانه. أتقون رجلا أي يقول ربي الله.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 من الله من عاصم وَمَن يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَعِينَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيَبْعَثُ مِن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 ك برمقة عيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يصب الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان برلي صرح العلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّل عيلاه إله موسى وإني لأظن كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذين امنوا يا قوم يا قوم اتبعوا لي اهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره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 تدعونني إلى النار تدعونني لأكثر بالله وأشرك به ما ليس لي فيه علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله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 عاشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجَّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَى فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنْ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار الخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوهُمْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 وأستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشير والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كلام ما هم ببالغين فاستعد بالله إنه هو السميع البصير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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مضيّرا إن الله لذو قبْل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكّرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلاه إلاه و فأن تفكّوا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 الله من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نقفة ثم من نطفة ثم من عرقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبنقو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُوَهُ أَجْلَ مُسَمَّى وَلِتَبْلُوَهُ أَجْلَ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيهِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّمَا يقول له كن فَيَكُونُ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 وإنما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عذوا أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخُسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوا ولكم فيها منافر ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعَرَفُوا وعلى الَّكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْقِرُونَ أَفَلَمْ يَسِعُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَمْ يَسِعُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْ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 فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون